جرالي في زمان ما جرالي من الاكدار وممل ليالي جرالي في زمان ما جرالي من الاكدار وممل Oké, voor de wacht te maken, zonfali. je kunt veel ham, meestal. Behoorlijk, de وانا ما اسمعك يا عزي ولحالي وجرالي في زماني ما جرالي من الاكدار وممل ليالي جرالي في زماني ما جرالي من الاكدار ليالي وبكل بكل الملا تدري و عن اللي بخاطري اول و التاني و ما بصبر وصبر صاحبي اول و وجرى زمان ما جرى لي من الاكدار وممل ايالي جرى لي في زمان ما جرى لي من الاكدار وممل ليالي وباتحدك يا لغة الإشارة وباتحد قروب ما جرالي وجرالي في زماني ما جرالي من الاكدار ومن ليالي